اخر السيزون هعمل جر و هضحي بناس ملهاش عازل وهوزع خينين الود اه والغدار لازم يتجازى هعمل ياسطى كبيره و اتفضلوا من غير ما تروض وهرتب في الناس من تاني واشكر ربنا على الموجود هعمل يا كبيرة كبيره وهكتب اتفضلوا من غير ما تروض وهرتب في الناس من تاني واشكر ربنا على الموجود كلمه <تصفيق> ناقصه مش ناقصه كتير اكبر هان وجع الكرامه ما ومالوش عنوان قلت لاقيه بياع ومش قد Dziękuje za oglądanie!